وكيف تذكرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتطن بالله فقد هدي إلى طراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحد لله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته لإخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار قد منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولى المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلقوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتتود وجوه فأما الذين تتودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُ الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَبْطُوْجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ هِيَ كَأَيَاتِ اللَّهِ نَزْلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَنْ لَهُ يُرِيدُهُ